بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وضطفوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا عن الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأطلع بالهم ذلك لأن الذين تبعوا السبع الظاطل وأن الذين آمنوا السبع الحق من ربهم فذلك يصيب الله فإذا لقيتم الذين كفروا فضبت الرقاب حتى كفاء أسرنتمهم فتدقوا الوثاق فإما من ننبعه وإما كفاء حتى تقع الحرب أوثارها فالك ولو يجاء الله أن تطر منهم ولا دليا وبعضهم ببعض والذين كتبوا في ذي الله فلن يضل فيهديهم ويطلع بالهم ويرسلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنفروا الله ينفركم ويكبف أقدامكم والذين كبروا فكعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم تلعوا ما أنزل الله فأحفظ أعمالهم أفلم يزيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاطبة الذين من قبلهم <تزن> لمر الله عليهم وللكافرين أمسادها ذلك بأن الله موزى الذين آمنوا وأن الْكَافِرِينَ لَا الكافرين لا إِنَّ اللَّهَ إن الله يرسل الذين آمنوا وعملوا الصالحات لما فيهم تجري من تحتها الأنهار والذين كبروا يتمتعون ويأفرون كما تأكل الأنهار والنار متوا لهم قولك الذي أخرجت أهلتناهم فلا ناطر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن له لبوتوا أمله واكبروا أهواءهم مدر الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آب وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وانهار من ظن لذه للشارين وانهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفره من ربهم فمن هو طارد في النار ودفء ماء حملا فقطع امحاءهم ومنهم من يستمع اليك حتى إذا طرجوا من عندك قالوا للذين أوثوا العلم ماذا قال آنسا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهدوا دادهم هدى وآتاهم شقواهم فهل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتا فقد جاء فأنا له إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا الله إلا الله ما استغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات والله جعله متقلبكم ومسراتكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا انزلت حومة محتمة وتفر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليهم من الموت فأولى لهم وطر معروف فإذا عدم الأمر فلو خلقوا الله لكان خيرا لهم فهد عتيتم من توليتم أن تفتدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبطارهم أفلا يتدفعون الغرآن أم على قلوب إن الذين بعد ما تبين له سول لهم فالشيطان لَهُمْ لهم وأمزارهم ذلك بأنهم قالوا بالذين جريوا اللَّهُ الله تبقيعكم في بعض الأمر والله يعلم إطرارهم فكيف إلا تربتهم الملائكة يطلقون وجوههم وأدرارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسفت الله حسب الذين في قلوبهم يخرج الله أبطانهم ولو نجاء لأريناتهم فلعرفتهم بثيماهم ولتعرفنهم في لحم القول والله يعلم أعمالكم ولهبرونكم حتى نعلم المجالدين منكم والصابرين ونبعو أخباركم ان الذين كبروا وطروا عن سبيل الله وجاءوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم هدى لن يضر الله جيئا وتيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا ترسلوا أعمالكم إن الذين تقروا وقتوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهموا وتدعوا إلى السلم وأنتم فإنكم الأعلون والله معكم ولن يجركم أعمالكم إنما العياد الجنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤككم قدوركم ولا يسألكم أبوالكم إن يسألتموها فيؤككم تبخلوا ويخرج أبوالكم هؤلاء ترعون لتمفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلْ عَنْ نَفْتِهِ وَاللَّهُ الْأَيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ فَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْلِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ هُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ